وَماَا مِدَّة فيِي الأررض إَّا علىى اللهَِّ رِزْبُهَا وَيَعلممُ مستْتَقَهَا وَمُسَْدَعهاَا كلُّ في كتابابِ مُبين وَهُو الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ فِي سِدتَّةِ أيامِ وَكَانَ رشُهُ على المَا إِ يَبلِ وَكُمْ أيكُمْ أَحْسَنُ عمل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 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وطائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك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 إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ تَفِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتُنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ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 فذرها تأك في أرض الله ولا تمَّهاَا بس إ فيأخذَك داب